فقد ك ذ ب و ا ف س ي أ ت ي ه م أ ب ا ء ما ك ا ن و ا ب ه يستهزئون و أ ل س ي ر و ا للعلوم ا ن الاسلاميه إن م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 أم أرسل ع قال بني ئ ق الم أ ل نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الله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 قالوا أ ر ج ه واخاه وبعث في المدائن حاشرين ي أ ت و ك بكل سحار عليم فجمع ا ل س ح ر ة ل ب ي ق ا ت يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع ا ل س ح ر ة إ ن كانوا هم الغالبين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 إنا موسوعه النابلسي ر ن ا خ للعلوم الاسلاميه ى ن اسماء ا ل ل ب الحسنى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 و ك ن و س و م ق ا م كريم ذ ل ك و و أ ث ن ا ه ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ف أ ت ب ع ه م مشرقين ف ل م ا ا ترى ل ج م ع ا ن ق ا ل أ ص ح ا ب م و س ى إنا ل م د ع ك و ن ق ا ل م ي ا م ع ي ربي س و ع ه النابلسي يضرب للعلوم الاسلاميه ف ن ا س م و ء الله ا ل ح ي ن ى أغرقنا ا ل آ خ ر ي ن إن في ذلك لآية ذلك و م ا كان أكثرهم مؤمنين وإن ر ب ك ل ه و ا ل ع ز ز ي ا ل ر ح ي م و ا ت ن ع ل ي ه م نبأ ب إ ر ا ه ي م إذ ق ا ل ل أ ب ي ه وقومه ما تعبدون ما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 فانهم عدو لي إ ل ا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مررت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي موسوعه لي م النابلسي ح ا للعلوم ا ي الاسلاميه ن ي و م و س ن ع ه النابلسي ي و ل ت للعلوم ا ل ا بنون إ ل ا م ن أتى الله بقلب ل س ي موسوعه أ النابلسي ج ة للمتقين ر ز ا ج م للعلوم الاسلاميه أ ن اسماء ك ن تعبدون د من دون الله الحسنى ي ت ص ر فكبكبوا فيها هم والغاؤون وجنود إ ب ل ي س اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون م ا لنا و ا و ع ه النابلسي ف ل للعلوم الاسلاميه ا س م ن ن ي وإن ربك ل ه ا ل ع ز ز ي ا ل ر ح ي م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 ثم أ غ ر ق ن ا بعد الباقين إ ن في ذلك ل آ ي ة وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إ ذ قال لهم أ خ و ه م هود أ ل ا تتقون ن إن ك م ر س و ل أ م ي ن ف ا ت ق و ا ا ل ل ه و أ ط ي ع و ن و م أجر الاسلاميه ا على رب ا ل ع ا ل م ي ن أتبنون ب ك ل ريع آية تعبثون وتتخذون م ص ا ن ع ل ع ل ك م ت ح و ن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 قال هذه ناقة لها ل هذه شرب و ك موسوعه شرب ي م معلوم م ولا ت ه ا بسوء فيأخذكم ذ ا ب يوم عظيم و ع ف ق ر ا ف أ ص ب ل ن ا فأخذهم ا ل ع ب إن ف ي ذ ل ك ل آ ي ة و م ا ك ا س ل ا م ي ه م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 م و ن و ع ه النابلسي م للعلوم ا ك ا ن أ ك ث ر ه م م ؤ م ن ن ي وإن ربك ل ه و ا ل ع ز ز ي ا ل ر ح ي م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 مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة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 ف ي ق و و ل ا ف ب ع ذ ا ب ن ا ي س ت ع ج ل و ن أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يمتعون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 م و س و ل ه ك ث ي ر النابلسي و ت ص ر و من ع د ما ظ م و و ا ع للعلوم م ا ذ ي ن ا ل ا س ل ب م ي ه